ان كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد الهك واله ابائك ابراهيم واسماعيل ابراهيم واسماعيل واسحاق الهه ونحن له مسلمون